سأل الله أن يرزقنا وإياكم تقوى في السر والعالم مستعينين بالله عز وجل نكمل مباحث علم أصول الفقه آخر شيء تكلمنا عنه عن الأمر وقلنا أن صيغة الأمر المجردة عن القراء تفيد الوجوب على الفور ولا تقتضي التكرار مزبوط متلوقفنا عنه تفيد ايه الوجوب على الفور ولا تقتضي التكرار طيب متى يكون الامر للوجوب والتكرار السؤال احنا قلنا الامر المجرد عن القرائن يفيد ايه الوجوب على الفور ولا تراخي على الفور يقتضي التكرار ولا لا يقتضي التكرار لا يقتضي التكرار طيب متى يقتضي التكرار سؤالهم ها مع وجود أي قرينة مع وجود قرينة قلنا إذا كان ال الوجود معلق على شرط فينظر إلى الشرط فإن كان الشرط يقتضي التكرار فيلزم التكرار لا يقتضي التكرار فلا يلزم التكرار وقلنا أيضا إذا كان الأمر اللي هو الواجب معلق على علة معينة فينظر إلى كل أمر تفق العلة فإن دلت على التكرار يقتضي التكرار وإلا فلا طيب حد عنده أي سؤال فلتفت قبل ما نكمل أي سؤال يا أخوينا في ما تم دراسته من مباحث علم أصول الفقه طيب نكمل إن شاء الله درس اليوم بإذن الله وهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ها. تاني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب فليس بواجب لعلكم تذكرون ونحن نتدارس بعض القواعد تكلمنا عن قاعدة عظيمة وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. هي نفس القاعدة صاغها الفقهاء بطريقة أخرى وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعني أن الشيء الواجب إن لم يستطع يفعله العبد إلا بشيء آخر فهذا الشيء الآخر يرتقي إلى حكم الوجوب مثال رجل دخلت عليه الصلاة دخلت عليه الصلاة ولا يجد ماء فانتظر حتى أوشك وقت الصلاة أن ينتهي ولا سبيل له للوضوء إلا بشراء ماء ولا سبيل له للهضوء إلا إيه؟ بشراء ماء شراء الماء أصلا واجب ولا مباح مباح ولكن في هذه الحالة أصبح هذا الشيء المباح لا يتم الواجب إلا به فيرتقي من المباح إلى, الإيه؟ إلى الوجوب إلى الإيه؟ الوجوب طيب. ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم باعتبار قدرة العبد عليه إلى ثلاثة أقسام خليكم معي أخبرنا كده ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم باعتبار قدرة العبد عليه إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ليس تحت قدرة العبد وليس في مقدوره يعني شيء الواجب لا يتم إلا به وهذا الشيء ليس في قدرة العبد ولا في استطاعته مثل ماذا العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة هذا العدد واجب لكي تتم صلاة الجمعة الواجبة ولكن هل في مقدور العبد أن يأتي بهذا العدد هل في مقدوره ليس في مقدوره يبقى نقول هذا الشيء لا يتم الواجب إلا به ولكنه لما كان ليس في مقدور العبد فليس بواجب على الإيه؟ على العبد ركده في الجزء يبقى شيء لا يتم الواجب إلا به وهذا الشيء ليس في مقدور العبد أصبح في هذه الحالة نقول أن هذا الشيء ماله ليس بإيه ليس بواجب ليس بواجب زي مثلا جريان القلم على العبد جريان القلم ده متوقف على الإيه ها على البلوغ البلوغ يعني أو الاحتلام على البلوغ وهل هذا في, في مقدور العبد؟ ليس في مقدور العبد يبقى نقول ما لا يتم الواجب إلا به إن لم يكن في مقدور العبد فليس بإيه بواجب كويس النوع الثاني ليس في مقدور العبد شيء التنيفقاهم ما لا يتم الواجب إلا به ليس في مقدور العبد ولا يطالب العبد بالوصول إليه، ولا يطالب العبد بالوصول إليه. زي إيه. يجب على العبد الزكاة. طيب هل يجب على العبد يجب على العبد أن يحصل مالا ليبلغ النصاب ليؤدي الزكاة؟ يجب أو لا يجب؟ لا يجب. لا يجب، لا يجب. الأمر الثالث، وهو الحل اللي هنتكلم فيها، أن هذا الشيء الذي لا يتم الواجب إلا به في مقدور العبد وفي استطاعته، فيصبح هذا الشيء ملئ واجب في مقدور العبد وفي استطاعته ويستطيع أن يأتي به. يبقى هذا الشيء نسميه واجب في حق العبد. بصولي يا أخوان. يبقى عندنا في قاعدتين أعوز نميز بينهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بإيه بواجب الوجوب أي أشياء لا يتم الواجب إلا بها ولكنها ليست فينها في مقدور العبد ولا يطالب العبد بتحصيله اللي هي العدل قدر به الجمعة ومسألة النصب في زكاة الأموال أولهم تاني القاعدتين دولت تاني ها والحد نعم ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بإيه بواجب إيه بقى الواجب الوجوب دي تتوقف على ما في مقدور العبد إن كان في مقدورك وفي استطاعتك وتستطيع أن تأتي به فهو واجب عليك طيب ليس في مقدورك والشرع لا يطالبك به يبقى في هذه الحالة نقول ايه ده وجوب وليس واجب ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو ايه واجب ها واضحه ولا مش وضحر والوسائل لها ايه احكام المقاصد لذلك بيقولوا ايه ما يترتب على فعله المحرم فتركه واجب تاني ما يترتب على فعله المحرم يعني شيء لو انك فعلته يترتب عليه محرم. اصبح هذا الشيء الذي فعلته انت يجب عليك ان تترك تاني ما يؤدي او ما يترتب على فعله المحرم فتركه ايه واجب لانك ان لم تتركه فعلت ايه فعلت المحرم طيب الواء الامر للوجوب الفوري ولا يقتضي التكرار ما لم يكن هناك قرينة حفت به الامر المطلق المتجرد عن القراء او الخالي من القراء يدل على ايه الوجوب الفور ولا التراخي الفوري يقتضي التكرار ولا لا يقتضي التكرار لا يقتضي التكرار الا اذا حفت به ايه قراء حفت به ايه قرائن والقرينة اخواني لا تخرج عن نوعين اثنين القرينة لا تخرج عن نوعين اثنين اما ان تكون نصا من كتاب او صحيح السنة واما ان تكون اجماعا هي ذي القرينة القرينة لا تتعمل في الواجب ها هتصرف الواجب الثمن في الامر هتصرف الامر من الوجوب الى شيء اخر هنشوف ايه الشيء الاخر ده يبقى الامر المجرد الخالي عن القراء يدل على الوجوب على الفور ولا يقتضي التكرار طيب اذا حفد به قرينة القرينة عبر عن ايه نصا من كتاب او صحيح السنة او ايه او اجماع لا تخل عن الثلاثة وإذا أتت قرينة بغير الثلاثة فما ينفعش لا تعتبر قرينة ولا يعتد به هذا الأمر اللي هو محفوظ به القرائن ينزل من الوجوب إلى شيء آخر أول حاجة ينزل لها الأمر من الوجوب ينزل إلى الاستحباب ينزل إلى إيه؟ الاستحباب يبقى اول قرينة اخوانا او اول نوع من نزول درجات الامر من الودوب ينزل الى الاستحباد لا بد ان يكون مع الامر قرينة اما نص من كتاب او مسائل السنة واما اجمع من, إيه من اهل العلم قال الله عز وجل في التنزيل فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا كاتبوهم فعل ايه امر يبقى امر يقتضي ايه طب بقى خالص للوجوب وعلى الفور ولا يقتضي التكرار ولكن هنا قرينه دلت هذا الامر بدلا من انه للوجوب يزل الى الايه للاستحباب وهو قوله عز من قائد ان علمتم فيهم ايه خيرا وايضا قرينه اخرى لان ال القرنة ذات يا إخوانا لا تستقيم عند كل العلماء اللي هي إيه إن علمتم فيهم خير لأن القرنة هنا وهجلنا قدام عبارة عن المفهوم وليست المنطوق عبارة عن إيه المفهوم وليست المنطوق المفهوم يعني عكس الكلام يعني مثلا إيه إن علمتم فيهم خيرا طيب إن لم فيهم خيرا لا تكاتبوا دي اسم المفهوم والاستلال بالمفهوم لا يستقيم زي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتعوا عرض الحياة الدنيا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أي على الزنا إن أردنا إيها إن أردنا من اللي أردنا هنا الفتيات طيب هل لو أن الفتيات لم يردن تحصنا يجوز الإقراه على البغاء؟ آه دابن سمي والمفهوم إذا خرج مخرج العموم ليس له دلالة والمفهوم إذا خرج مخرج العموم ليس له استدلال أو ليس لا لا يستقيم به الاستدلال وده بالتفصيل في أنواع الدلالات. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا تبقى إيه القرينة التانية اللي هي التي تدل على أن الأمر هنا لاستحباب وليس للوجب القرينة أن العبد أو الأمة إذا كان في ملك الإنسان دلت الأدلة الشرعية النقلية والإجماع على أنه حر التصرف فيه لا يتصرف فيه رغم أن فيه يعني مثلا أنا أمتلك هذا الشيء من الذي يلزمني بأن أبيعه لا أحد يلزم إلا إذا كان علي يدين والقاضي الزمن ببايعه وفاء للديون فمسألت فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير أخذ العلماء قرين أن هذا ملك العبد ملك الرجل ولا يحل له أن يتصرف فيه بأي نوع من هذا صرف إلا بأرادته هو ما لم يخالف الشرع يبقى الأصل ما في ملكك هو في حوزتك تصرف فيك كما تريد فكون إن إحنا بنقول لك كاتبه إن علمت فيه خير فهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب وأيضا قوله عز من قائل وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا إذا تبايعتم أشهدوا فعل إيه طيب من يذكرني كده بصيغ الأمر صيغ الأمر مش إحنا قلنا الأمر الوجوب طيب صيغ الأمر إيه ها فعل الأمر المضارع المحترم بلام الأمر اسم فعل الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر دو أربعة والأربعة التمين أن يأتي الواجب بصيرة فرض أو كتب أو عليكم بعد ذلك ها أن يمدح إيه فعله ويذم تارك أن يعلق الثواب على إيه؟ على فعله دي هي إيه؟ عوامل أو آليات ثبوت الوجوب فقال أهل العلم وأشهد إذا تبايعتم أشهد هنا فعل أمر والأمر هنا ليس للوجوب ولكنه للاستحباب برغم ان هو فعل ايه أمر يبقى فيه قرينة هنا دعلة العلماء ينزلون بالأمر من الوجوب الى الاستحباب ما هي هذه القرينة وأشهدوا إذا تبيعتم طبعا إذا تبيعتم لا يتم البيع إلا ومعه شراء ولا ممكن بيع من غير شراء ممكن ولا مش ممكن ممكن بيع من غير شراء يستحيل يستحيل أن يتم البيع مغير شراء لأن ما ببيع لك انت معناها إيه اشتريت مني وإنت ما اشتريت مني معنىها أنا إيه أنا بعتله لا بيع إلا بشراء متلازم الاثنين. فقوله تعالى وأشهد إذا تبايعتم أشهد فعل أمر والأمر الوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرفه من الوجوب اللي بعد الوجوء يعلى طول لاستحباه فما هي القرين في هذه الآية القرينة في هذه الآية جاءت من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث رواه الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث عمارة ابن خزيمة من حديث عمارة ابن خزيمة أنه قال سمعت عمي خزيمة ابن ثابت الأنصار يقول. ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السوق ليشتري فرسا فوجد فرسا مع أعرابي يسمى سواء سواء المحاربي سواء ابن مقارف المحاربي سواء ابن مقارف الحاربي المحاربي فاشتراه النبي صلى الله عليه وليه وسلم من الأعربي، ثم استتبعه النبي صلى الله عليه وسلم لينقضه الثمن. معنى كلمة استتبعه، أي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأعربي أن يتبعه لينقضه إيه الثمن؟ يعني يعدل الفلوس. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم والأعربي اللي هو سواء. خلفه ومعه فرسه والفرس ده سوسمه العلماء المرتجز المرتجز فسبق النبي صلى الله عليه وسلم العربي فطفق الناس يساومون الأعرابي على الفرس وهم لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه معي ولا ماتش معي وبدأ يساومون النبي صلى الله عليه وسلم يساومون العربي وقع في بعض الروايات أن بعض الناس رفع السعر عن السعر الذي اشترى به النبي صلى الله عليه وسلم فصاح العربي وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت مبتاع هذا الفرس فابتعه وإلا بعته إن كنت إيه مبتاع هذا الفرس فابتعه وإلا بعته يعني كنت هتشتري ولا بيعه أدي معنا الكلام فقال النبي صلى الله إن لم أبتعه منك قال لا ما بعته لك فقال النبي صلى الله بلا بعته لي فقال الأعربي لا والله ما بعته لك. ثم صاح الأعربي بأعلى صوته وقال هلُم شهيدا يشهد لك؟ هلُم شهيدا يشهد لك؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الأعربي يصيح هلُم شهيدا يشهد لك؟ فقام خزيمة ابن ثابت الأنصاري. وقال يا رسول الله أنا أشهد أنك ابتعت منه الفرس فخلاص العربي قال له هذا الفلوس ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لخزيمة بما تشهد ولم تكن معنا فقال بتصديقك وفي رواية أصدقك في خضر السماء ولا أصدقك في بضع ضراهم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شهد له هزيم فهو حسبه يبقى هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم تم البيع أشهد ولا لم يشهد ها لم يشهد فعشان كون أنه لم يشهد دل على أن قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم لا يدل على الوجوب بل يدل على الايه على استهداء وضحت القرنة دي ولا مضحتش تاني وأشهدوا إذا تبيعتوا فعل الأمر والأمر الوجوب طيب إحنا قلنا مش الوجوب ليه لأن الذي أنزل عليه القرآن ما أشهد أثناء البيع فكونه لم يشهد مع أن الأمر ظاهره الوجوب ما ينفعش هنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الواجب ما ينفعش خالص ولكن إيه؟ هنا بقى تشريع ففعلوه صلى الله تشريع وتركوه أيضا تشريع فنقول أن الأمر بدلا من أنه للودوب ينزل إلى الايه لاستحباب واضح يا أخواني القرنة ولا مش واضحة وأشهد إذا تبايعتم يبقى أول شيء الأمر إذا كان محفوفا بالقراء ينزل من الوجوب إلى الايه للاستحباب الحالة الثانية ينزل الامر من الوجوب الى الاباحه من الوجوب الى الايه الى الاباحه يبقى نزل خلاص اهو الإباحة. الاباحه قلنا يستوي فيه الفعل وايه والترك يعني افعل او لا تفعل لا يساب فاعله ولا يذم ايه تاركه ده ايه المباح اللي هو الذي لا يتعلق به امر ولا نهي وإحنا قلنا في تعريف المباح الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته فكذلك هو دستوها. لذاته لذاته يعني إيه؟ يعني لا يتعدى أما إذا كان المباح يترتب عليه فعل مستحب فيكون مستحبا يترتب عليه فعل واجب فيكون واجبا يترتب عليه فعل محرم فيكون إيه؟ محرم وهكذا يبقى ينزل الأمر من الوجوب إلى الإباحة وغالب ما يكون هذا هذه الحالة إذا كانت إذا جاء الأمر بعد الحظر بعد إيه؟ الحظر أو كان سؤال عما يتوهم أنه محظور يبقى أن يكون إيه أمر بعد إيه؟ حظر حضر يعني تحريم يعني ربنا عز وجل أو نبيه صلى الله عليه وسلم حرم علينا شيء معين وبعد أن حرمه أمر بفعله كقوله عز من قائل وإذا حللتم فاصطادوا اصطادوا فعل ايه أمر والأمر ايه للوجود اللي استنى لا ده هنا اصطادوا أمر ربنا عز وجل بالصيد بعد أن كان الصيد محرما يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم هذا محرم عليه وحل لكم صيد البحر وطعمه متاع لكم وللصيالة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم إيه حرم يبقى تشريع حرم ربنا عز وجل على من أحرم بحج أو عمره أن يصطاد صيد البر ولكن صيد البحر له أن يصطاده فقال عز من قائل فإذا حللتم فاصطادوا يعني إذا تحللت ونهيتم مناسككم من حج أو عمره اصطاد قال لك اصطادوا هنا بقى فعل أمر بس الأمر هنا ليس للوجوب ليه ليس للوجوب ليه وليس برضو للاستحباب ليه ليس للوجوب وليس للاستحباب لأن هذا الأمر جاء بعد حظر جاء بعد إيه؟ يعني جاء الأمر بعد شيء محرم حرم ربنا عز وجل علينا الصيد وبعد ذلك أمر بالصيد يبقى اذا جاء الأمر بعد حظر الرجح من أقوال أهل العلم ايه قالوا يرجع الامر الى اصله قبل التحريم. هلوكم معي ايه عندنا صيد وبعد كده تحريم الصيد وبعد كده الامر بايه بالصيد مظبوط صيد الاول اهنا مباحلم وبعد ما الصيد قال لك ايه يحرم عليك يحرم عليا ليه لان انا احرمت بحج او عمرة وبعد ما تحللت قال لي ايه امر يبقى صيد حظر أمر يبقى كم مرحلة يا أخواننا ثلاث الصيد في أول حالة كان عبارة عن إيه؟ مباح بعد ذلك الحظر للتحريم بعد ذلك الأمر الأمر ده هو لن ألع عليه إلا للوجوب ولا لاستحباب ولا للإباحة ولا لأي شيء نرجع للشيء الذي حرم في أصله هل كان مباحا أم مستحبا؟ أم واجبا فإن كان مباحا يبقى الأمر للإباح، إن كان مستحبا فالأمر للاستحباب قولتها الثالثة شديدة كقوله صلى سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يبقى كلوا واشربوا هذا بليل بليل يبقى بالنهار كان الأكل ماله محرم محظور اللي هو اللي طيب قبل الحظر كان مباح ولا واجب ولا مستحب مباح الاكل, الأكل على الجملة ايه مباح بقول كلمة على الجمله يعني الاكل مجملى ايه مباح والشرب مجملى مباح واللبس مجملى ايه مباح اما على التفصيل بيصل لمرحلة الوجوب في بعض الاحيان وفرض الايه وحضر ما اتحتش يبقى الامر بعد الحظر يصرف من الوجوب الى الايه الى الاباح من الودوب الى الاباح ايضا اذا كان سؤال لما يتوهم انه محظور سؤال لما يتوهم انه محظور زي ايه القصة المشهورة لما جاء رجل الانبي السلامة وهو في الحد وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طفت قبل أن أنحر قال إيه انحر ولا حرج انحر فعل إيه فعل أمر والأمر الوجوب ولكن هنا الرجل لما سأل كان يتوهم أن هذا الفعل محظور فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم دل على الإباحة ولم يدل على الاستحباب والوجوب ولا الوجوب. افعل ولا حرج انحر ولا حرج طف ولا حرج احلق ولا حرج اللي هي الثلاث حاجات اللي هي يوم, إيه؟ يوم النحر يبقى متى, متى يصرف الامر من الوجوب الى الاباحة في كم حال عندنا في حالتين. اذا كان امر بعد ايه حظر العلماء مسألة امر بعد حظر للاباحة ده الرأي الراجح هناك رأي اخر وقالوا ان الامر بعد الحظر يصرف الى الاستحباب وليس الى الاباحة يصرف الى الايه الاستحباب وليس الى الايه الى الاباح وده رأي مرجوح طب الراجح اللي هو الايه المباح ليه؟ اللي... ايه عاوزيني شعب ايه العلة بتاعته العلة قالوا خليكم عاية تنهو عندنا صيد مباح وعندنا تحريم اللي هو الحظر، وعندنا ايه امر مظبوط كده طيب الشيء ده مباح بعد ذلك ورد مصه بالتحريم ورد نفسه بإيه بالتحريم فأصبح التحريم ده نسخ الإباحة صح ولا لأ ها مضبوطة روش مضبوطة ديت؟ الثاني الصيد ماله مباح جه أمر بالتحريم يبقى بنقول التحريم نسخ إيه الإباحة نسخ الإباحة يعني إيه أزلها النسخ في اللغة يأتي بمعنى الإزالة وفي الاصطلاحي نسخ حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر تعرف النسخ وهي بالتفصيل نعم في الأوقات معينة ما هو نسخ مؤقت مش على الدوام يبا هنا ايه ها مباح وبعد ذلك ايه التحريب التحريب عمل ايه نسخ بعد ذلك جاء الأمر الأمر ده ازال الحظر ام لم يزيله أزال الحظر يعني أزال النسخ صح ولا مصح فلما أزال النسخ رجع الأمر إلى أصله وهو إيه الإباحة يبقى الأمر الوارد بعد حظر يدل على الإباحة ولا على الوجوب ولا الاستحباب على الإباحة على الإباحة حفظه كويس نعم حجة من قلب الاستحباب أصلها ترتيب الترتيب الامر الاول ايه للوجوب الامر المجرد للايه بعد كده ينزل على ايه الاستحباب ده ترتيب عند علماء الاصل ما ينفعش نتعدى هذا الترتيب الا بقرينة الا بايه بقرينة ها؟ ان كنت نهيتكم عن زيارة القبور فايه فزوروها زوروها فعل ايه فعل امر والامر ايه للوجوب ولكن هذا الامر جاء بعد ايه بعد حظر يرجع الأمر إلى هاه لأصليه يرجع الأمر إلى لأصليه وهي الإباحة واضحة يا إخواننا كده نكمل نعم فين ترتيب صرف الأمر من الوجوب له ترتيب معين يعني أول حاجة الوجوب دي القعدة العامة القرينة تنزلوا فين قال لك للاستحباب أو قرينة تانية تنزلوا لإيه للإباحة. أو قرينة تانية الكذب أو قرينة تانية هم أربع حاجات يعني الترتيب لا يحل لنا أن نتخطى هذا الترتيب إلا إذا إيه كان عندنا قرينة تصرف هذا الترتيب ونتخطاه يبقى للإباح بعد ذلك للاستحباب بعد ذلك للإباح الحالة الثالثة يصرف الأمر من الودوب إلى التهديد من الودوب إلى التهديد كقوله عز من قائل فمن شاء فليؤمن فليؤمن لم لم إيه هنا لما الأمر ونحن نتبع مزبوقة بفاء وثم والواو ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نظرهم وليطوفوا بالبيت العتيق فليمدد بسبب إلى السماء فمن شاء فليؤمن يبقى هنا الأمر إيه؟ فعل مضارع لفاق بلم الأمر ومن شاء فليكفر يؤمن فعل إيه مضارع صح ويكفر فعل إيه اللمف يؤمن لم ايه الامر واللمف يكفر لم ايه لم الامر وكل اللامين مزبوقة بالفا وكل اللامين مزبوقة ايه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هل يكفر هنا فعل امر للوجوب لا ابد الامر هنا ايه للتهديد للتهديد جبناها منين بقرينة عرفية وبقرينة عقلية. قرينة عفريق لأن ما يقول أحد قط أن الله عز وجل أراد من عباده الكفر أي إرادة شرعية قد برك من إرادة شرعية وإرادة كونية. يبقى قوله تعالى ومن شاء فإن فمن شاء, ومن شاء فليكفر الأمر هنا للوجوب ولكن الوجوب يصرف إلى التهديد كقوله عز من قائل اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير يبقى هنا اعملوا فعل ايه فعل أمر والأمر هنا لإيه للوجوب ولا الاستحباب ولا التهديد للتهديد تماماً نعم فهمت الإجماع تمشي فش فيها مشكلة خرس ولكن قلنا هنا ولا قلنا عقلية وعرفية معنى كلمة عقلية وعرفية اللي هو الإجماع ولو خدت النص إن اعتدنا للظالمين نرى ماشي نعم أو إيه نعم واحد نعم اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير كان يقول رجل لابنه وقد اغضبه اذهب واعمل ما شئت في هذه الحالة اي انسان عاقل يفهم من هذا انه قصد به يحثه على العمل ولا يهدده ها التهديد للتهديد طيب يبقى الاستحباب الاستحبابي ها للاماحه للتهديد الامر الرابع يصرف الامر من الودوب الى التعديز التعديز فقوله عز من قائل قل فضرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين قل ايه فضرؤوا اضرؤوا فعل ايه فعل امر هذا للتعديز هذا للتعاليس. واضح يا إخواننا الأمر متى يصرف من الودوب إلى شيء آخر؟ يبقى نلخص الأمر بنقوله تاني. الأمر هو استدعاء الفعل بالقول، ها؟ على إيه؟ على وجه الاستعلاء لإيه؟ للودوب. وقلنا إن كان الأمر من الأعلى إلى الأقل يدل على الإيه ها للوجوب يعني افعل طيب وإن كان من مماثلة يبقى التماس وإن كان من الأدنى إلى الأعلى يبقى دعاء ربنا فاغفر لنا اغفر فعل إيه فعل أمر هل الأمر هنا الوجوب لا هنا لأي للدعاء طيب صيغ الأمر أي الصيغ التي يثبت بها الأمر أو الحاجة فعل الأمر، ها اسمه فعل الأمر المصدر النائب على فعل الأمر المضارع المقترب بلام الأمر لكلها إيه صيغ الأمر بعد ذلك أن يأتي الأمر بصيغة فرض أو كتب أو قضى بعد ذلك يمدح فاعله ويذم إيه تاركه. بعد ذلك يعلق العقوبة على تركه أو الثواب على إيه؟ على فعله بعد ذلك الأمر الخالي أو المجرد عن القرائن يدل على الإه الوجوب الفوري ولا التراخي الفوري يقتضي التكرار ولا يقتضي التكرار لا يقتضي التكرار بعد ذلك الوجوب الأمر المجرد عن القرائن للوجوب على الفوري ولا يقتضي التكرار فإن حفّد به قرية والقرية إما أن تكون ايه نص شرعي أو اجماع من أهل العلم يصرف من الوجوب إلى الاستحباب وبعد ذلك الاباحه وبعد ذلك التهديد وبعد ذلك ايه التعذيب واضحه يا اخوانا الامر ديت نعم الاولانيه ليس في مقدور العبد يعني ليس في استطاعتي قط... زي العدد الذي تقط... ت... ت... تنعقد به الجمعة ماشي ما يجيبه طيب الثاني ودوب الزكاة ودوب ايه الزكاة انا عندي فلوس وسيجب فيها الزكاة اذا بلغت النصاب مظبوط طيب هل في مقدوري ان انا دود الفلوس ولا مش في مقدوري لا قالوكم عائل ركزوا تاني في مغدوري يعني مثلا ايه زي الحج كده الله سبحانه وتعالى اوجب علينا الحج بس في شرط ايه من استطاع لي سبيله انا ممكن استطيع وممكن اسعى اروح اعمل خدمات حجاج اروح عمره هي مهدو كلها وسائل انا بستوك في استطاعات ولكن الشارع لم يأمرني به فهمت الفرق بين الاثنين يبقى الاولانية ايه ليست ايها ليست في مغدور العبد ما يستطيعش يعني مثل الآن دخلنا نصلي الجمعة ومن اللي بيصلي الجمعة ما مش اننا بس هل في مغدورة راح يجيب ناس ليس في مغدورة مو... انا في صحرا هل في مغدورة يجيب ناس وش مغدوري ليس في مغدور بعكس موضوع الحد يبقى الفرق بالأولي انها يعجز الانسان عنها تماما والشارع نفع عنه المؤخذة اما الثانية فهي فينها في مغضور العبد ولكن الشارع لم يأموك به هذا معنى كلمة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بإيه الواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه واجب بس الشارع لا هي في مغضورك آه. السؤال بقى هل أمرك الشارع بها لا هو ده الفرق ها نكمل أكمل ولا إيه طيب. ينقسم الواجب ينقسم الواجب اللي هو الفوري ولا يقتضعيه التكرار ينقسم الواجب باعتبارات معينة الى اقسام اول اعتبار ينقسم الواجب باعتبار ذاته باعتبار ذاته إلى قسمين اثنين القسم الأول واجب معين لا يسقط إذا فعل غيره واجب معين لا يسقط إذا فعل غيره زي إيه الله عز وجل أوجب علينا الصلاة وأوجب علينا الزكاة وأوجب علينا الحزبة اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دي واجبات هل يا ترى لو أن إنسانا أقام الحزبة اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقام بها خير قيام هل هذا الواجب يسقط عنه واجب الصلاة ولا لا يسقطه يسكته آه النوع الأولان من الواجب واجب معين لا يسقط إذا قام المكلف بغيره أو إذا فعل غيره يبقى يسمحه واجبات معينة لزاما على العبد أن يأتي بهذا الواجب بذاته زي مثلا صوم رمضان صوم رمضان لو أن إنسانا صلى وحد بيت الله الحرام وخرج زكاة أمواله وفعل كل الأفعيل وجهد في سبيل الله ولكنه لم يصم هل هذه الواجبات اسقطت عنه واجب الصيام لم تسقط عنه ايه واجب الصيام وضحنا هنا يبقى و... الواجب ينقسم باعتبار ذاته الى قسمين القسم الاول واجب معين لا يسقط عن المكلف ولو قام بغيره من الواجبات التقسيم ده هي بتفدك في, في شبهة يثيرها كثير من الناس وهي ايه يعلقون القيام ببعض الواجبات الشرعية على بعض ثاني. تعليق القيام بالواجبات على بعض الواجبات وهذا لا يجوز بمعنى ايه يعني انسان مثلا يريد ان يلتزم بالهدي الظاهري الناس يقول لك لا لا تلتزم به إلا إذا كنت عالما أو فقيها يبقى هو علق الواجب العين على واجب آخر وهذا لا يدوس لذلك نقول للرجل صلي ولا نشترط له لكي يصوم لا بد أن يصلي يعني هل مثلا على بغض النظر عن قول من قال أن ترك الصلاة كافر عشان ما حدش يدخل منها ديت هل الشرع اوجب على الرجل لكي يصوم لزمن عليه ان يصلي طبعا لا وهل الشرع اوجب عليه لكي يزكي لزمن عليه ان يصوم لا يبقى دي معنى كلمة واجبات لا تسقط عن المكلف اذا قام بغيرها ولكن لابد ان يأتي بالواجب بذات ده النوع الاولين النوع الثاني واجب مبهم في واجبات مخصوصة واجب مبهم في واجبات مخصوصة زي ايه قال الله عز وجل في التنزيل فكفرته عن التكفرت اليمن فكفرته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة خليكم معي كفرت اليمني أخواتنا انتبهوا اللغزية دي كفرت اليمني بنص التنزيل كفرت إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير أي رق يبقى عندنا الإطعام والكسوة وتحرير الرق دي التلات واجبات الواجب فيها مبهم، فمن أتا بواحدة من الثلاث فقد أصاب الواجب، ولكن هو و فيهم مبهم لك أن تختار، فإن عدست عن الثلاثة فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفرة أيمانكم إذا حلفتم احفظوا أيمانكم. يبتدأ اسمه إيه؟ واجب مبهم في في واجبات معلومة. يبدو تلت واجبات ولكن المشرع اراد مننا واحدة فقط بس ايه هي بالخيار يعني مثلا لو ان انسان حنث في منه له ان يطعم عشر مساكي وله ان يكسوهم وله ان يحضر يعتق رقم. عجز عن الثلاثة فله ان يصوم إيه ثلاثة ايام ولا يجوز ولا يجزئ عنه ان استطاع واحدة من الثلاثة ان ينتقل الى الصوم يعني لو يستطيع الأطعام وقال لك مش هطعم ويستطيع الكسوة وقال لك لن أكسه ويستطيع تحر رقبة وقال لك لن أحر وراح عمل صن تلت تيام لا يجزي، وما زال الأمر في عنقه وفي رقبته ما برئ ذمته بذلك قلوا بالكم من دي كويس نعم ها؟ لا على التخيير على التخيير أو أو أو على التخيير ها اكتنا ناس انت بتأكد يعني الكسوة هتكسوه الواحد بنكسوه قد يه بثوب وملابس داخلي كويس هي دي الكسو طيب لا يستطيع يبقى لإطعام إطعام قد يهات أي وجل ومنا كرشه حتى لو بعيشه طعمه عشان كده دايما يا اخوان ارجوه اذا سئلتم عن مسألة كفرت اليمين مسألة الصندو هتقولهاش خالص لأن قل من تجد من يعجز عن الإطعام قل يعني مش عارف يأكل عشر طن فرعش طعامين هيعجز عن ذلك طبعا لا لن ي من أوسط مطعمن أهلك يعني هب أنه فقيرا معدم طعام لا يقل عن هذه الأشياء يبقى في هذه الحالة الإطعام وليس غير الإطعام إما إن كان فعلا معدم ولا يستطيع دي موجودة حالة موجودة لا يستطيع أن يطعم في هذه الحالة إيه ينتقل إلى إيه صيام إيه ثلاثة أيام لا والأموال لا تجزى يا أخوانا. ها بطعام ماشي يهوس عنه إن شاء الله أما الأموال لا تجز نعم امر امر قال إيه؟ من الرضا. طيب نعم يجوز ان شاء الله افطر الامام لا من نجب على الكامل قال اخونا انا اعضيها افطر يحيى المالكي الليفي احد الخلفاء في انه افطر يوما متعمدا في رمضان كويس فسأل يحيى الليثي المالكي عن الكفارة فأفتاه الإمام بصيام شهرين متتابعين الخالف عمل ايه فطر يوم ايه متعمد افطر يوم ايه متعمد ونحن اللي نعرفه ان الكفارة على الفطر متعمد ولا على الاتيان على ايتياني نساء بس اما من افطر يوما متعمدا فعليه ايه يوم بدلا منه مع الاسم طبعا واخد بالك طيب الفتوى دي جابها ازاي جاب الفتوى دي ازاي تستحمله قولها لكم بالضبط بالتفصيل طيب في حاجة اسمها علة الحكم اسمها ايه علة الحكم وهو الشيء الذي من أجله بني عليه الحكم لا مش شرع بني عليه الحكم أما الذي من أجله شرع الحكم دي بنسمها الغاية والهدف من الحكم إبقى عندنا علة الحكم وعندنا الغاية والهدف من الحكم قالوكم معايا في كزية دي حاجة اسمها إيه العل العل ديت هنسمها ايه المناط هنسمها ايه المناط في حاجة عند الفقهاء اسمها تنقيح المناط اسمها ايه تنقيح المناط تنقيح يعني ايه بالضبط كده تهذيب المناط اما بالاضافة واما بإيه بالزيادة هضرب لك مثال وتستوعب في الصحيحين من حديث أنس بن مالك على ما أذكر يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بأعرابي جاء يصيح يضرب صدره بيدي وينتف شعر لحيته ويقول هلقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني أعرابي يصيح يضرب صدره ينتف شعر لحيته يقول إيه هلكت يا رسول الله قال ما الذي اهلكك قال وقعت على امرأة البارحة في نهار رمضان فقال نونى عبيه السلام ايه اعتق ايه راقبة قال لا استطيع قال ايه اطعم ايه ستين مسكينا؟ قال لا استطيع قال ايه صم ايه ولا صوم الصيام الاول الصيام الاول صم شهريني متنبعين قال لا استطيع اطعم ستين مسكينة قال له مش ناي هنا الفقهاء عاوزين يجيبوا ايه ما هي العلة ركزوا معايا بقاهم في ان النبي صلى الصلاة امر الاعرابي بالكفارة اللي هي العتق والصيام والاطعام ما هي العلة العلة في كده ايه هل العلة الاتيان ولا العلة كونه اعرابي وكونه يضرب صدره وينتف لحيته ويصيح ايه العلة ركزوا اقفة القضية دي فعشان كده العلماء قالوا إيه لازم نعمل حاجة اسمها تنقيش المناط تنقيش إيه معنى تنقيش المناط يعني إيه تهذيبه هنشيل الحاجات اللي منهاش لازمة ولا تؤثر على الحكم فالعلماء قالوا إيه تنقيش المناط بحاجتين اتنين إما بالحذف وإما بإيه بالإضافة وإما بالإثنين معها فقال لك كونه عربي ولا لها لازمة يضرب صدره برضو منهاش اعتبار ينتف لحيته منهاش اعتبار واخدين بالكم يصيح ما لهاش اعتبار امال ايه ده لو اعتبار قال لك الاتيان اللي هو وقع الايه نهار رمضان يبقى هنا الفقهاء لما نقحوا المناط ركزوا يا اخوانا لما المناط حذفوا ولا زادوا جه الامام مالك قال لك لا ده هنا لازم ينقح بالزياده هتزود ايه يا امام قال لك على حرمه الشهر اجترائه على ايه ها على حرمة الشهر، فكل من اجترأ على حرمة الشهر بإتيان ها أو بأكل وشرب متعمد يبقى عليه إيه؟ مفهومه مش مفهومه ذي؟ واضحة ولا مش واضحة؟ ااا فجه الإمام لذلك في مذهب الإمام مالك من أفطر يوما متعمداً في رمضان عليه إيه الكفارة؟ عليه الكفارة وجهة ولا مش وجهة؟ وجهة صح ولها ها سنة قوي؟ رضي الله عنه هي تنقح المات ولا إشكال انت بتنقح المنط المنط يعني ايه المنط يعني ركزوا العل تنقح يعني ايه ها تهذيب اشيل اللي ما نشتش اللي اللي خلي يعني مثلا من يقول نقول ايه الخمره هل الخمره من بس ولا كونها تسكر ولا كون العنب احمر ولا ازرق لازم ننقح المنط واخد بالك انت لازم ايه ننقح المنط يبقى تنقح المنط اما بالزيادة واما بايه ها بالحذف فلما الجمهور أهل العلم حذف حذفوا ويضرب ويدرب رصدره ويدف لحياته ويسرح ويعمل قال له ده كل ملوش لازم عن دين وقال يبقى هنا حذف الإمام ملك قال لك لا وما أدرانا قل بلك رباء من السلال بتاع وما أدرانا لو أن هذا الأعرابي قال وبدأ يصيح ويفعل ويفعل وقال رسول الله أكلت البارحة متعمدا صح أو مصح؟ يبقى هو الفرق إيه؟ هل يترى العل في انه اتى مرأته في نهار رمضان فقط الاتيان ولا العل انه اشترأ على حرمة الشهر جمهور اهل العلم قال لك الاتيان اللي ما مالك قال لك لا انا بصراحة لانا شايفه ان المناط هنقحه وهنزود إن هو عمل ايه اشترأ على حرمة ايه الشهر مفهومه دي ولا مش مفهوم طيب فالإمام ملك أفتر بالفتوى دي جيه بقى الخليفة ده لما عمل العملة دي طبقى أفتر متعمد تبقى لمذهب الإمام ملك الإمام ملك قال له إيه عليك إيه الكفار الإمام ملك بقى نظر هنا إلى ما هي العلة من الكفارة الزجر إيه الزجر فقال لك الراجل ده لو قلنا له اعتق ده البلد بحالها ملك له يبقى مش هينزجر يبقى لازم نعمل في إيه يصوم إيه ها يصوم شهرين متذابعين كل العلماء عابوا عليه في الفتوى وخطعوا فيه ليه؟ لأنه خالف النص عسى كنفنته اتفاهم شيء؟ خالف ايه؟ خالف النص لأن الكفار مرتبه ولا يجوز لنا أن نغير في الترتيب لأن الترتيب توقيفي ولا ننظر في هذه الحالة إلى علدة الحكم عسى كنوضحكي وطبعا الأمر المبحث ده بتنبحث في مبحث القياس وفي مبحث العلة واضح يا اخوانا دير يبقى الواجب ينقسم إلى ايه باعتبار ذاته إلى وجب ايه معين لا يسقط إذا قام المكلف بغيره وإلى وجب ايه ها مبهم في أقسام ايه مخصوص. ينقسم الواجب باعتبار من يقوم به ينقسم الواجب باعتبار من يقوم به الكلام صعب ولا سهل يا اخوانا ها صعب ولا سهل طيب. ينقسم الواجب باعتبار من يقوم به الى واجب معين وهو ما طلب الشارع من الشخص بعينه ان يأتي بهذا الواجب ما طلب الشارع من الايه من المكلف بعينه أن يأتي بهذا الواجب الواجب العيني بصوا يا إخواني نظر الشارع فيه نظرتين إلى الشخص بعينه وإلى الواجب فلا يصح إلا إذا انطبق الأمران الشخص بعينه يجيب الواجب وفي هذه الواجبات العينية لا يصح فيها الإنابة إلا إذا أذن الشارع فهمه ولا صعبا انا مش فاهم ها تاني واجب ايه عيني عيني يعني على شخص بعيني سميناه فبنقول الواجب العيني ده هو ما طلب الشارع من المكلف بعينه يعني محمد ابراهيم سعيد سعدي نفيسة بعينه ان تأتي بهذا ايه الوجب الا اذا دل دليل شرعي على الانابة يبقى الاصل في الواجبات العينية ركزوا عشان ب... لو فهمنا ديت هترد على صحاب البدع المبتدع هترد عليهم بديد يبقى الواجب العيني الشارع طلب من المكلف بعينه ولا طلب فعل الواجب الاثنين طلب فعل الواجب وطلب من المكلف بعينه بان من هذه القاعدة اسمها القاعدة العمى الاصل بنستثنى من هذه القاعدة إذا أتى دليل شرعي على جواز الإنابة في هذا الواجب العين دل دليل شرعي على الإهاء على الإنابة في هذا الواجب العين على سبيل المثال في الصحيحين من حديث ابن عباس أن مرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأ حدد عن أبي قال لها إيه حدي عن أبي؟ يبقى هنا الحد بص يا أخوان فرض عين ولا فرض مش عين فرض عين ربنا فرض على الأخ الحج وعلى الحج الحج وعلي وعلى كل واحد ولكن مقروم بالاستطاعة لا تجوز الإنابة في فروض الأعيان إلا إذا دل دليل على مشروعية الإنابة فجيه الدليل خلص ولكن الدليل على الإنابة جاء مرهونا بشروط معينة وهي يعدز الرجل أن يثبت على الراحلة ولازم نراعي بين الراحلة في عهد النبي وسلم وبين الراحلة في 1130 دو كان الجمل والحصان ما نفسي يوعد على الجمل والحصان دو وقت ممكن شروف صارة إسعاف وقدم بالكم فاصبح الامر هنا ايه مناط الحكم تغير فلزاما ان يتغير الحكم واضحة ولا مش واضحة يبدأ اسمه ايه فرض على الاعيان ولكن جاء الدليل الشرعي بايه بالانابة خلاص على المعنى مفوق كما جوزت الشريعة ان ينيب الرجل عن الرجل في رمي الجمرات ولكن ينفع ينيب عنه في الوقوف بعرفة قالوا الله بس مش فاضي ايه احجز مكان ليا على ما جيلك تاني يوم ينفع كلام ده؟ ما ينفعش. واضحه يا اخوانا ديت؟ يبقى وجوه دي الواجبات العينيه ما ينفعش فيها الانابه. متى ينفع فيها الانابه؟ ها؟ اذا اذا دل الدل على ايه؟ عليها. فعاوزين بقى دليل يدل على الانابه في الصلاة ما فيش. في ولا ما فيش؟ في الصوم. قال لك استنى. استعجلش. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. حديث صحيح في البخاري من الرواية عايش ومرات ابن عباس ولكن العلماء فصلوا في هذا الحديث تفصيلا طيبا مباركا وقالوا أن المعنية بالصيام هنا صيام النذر وليس صيام رمضان وصيام النذر واجب ولا مش واجب واجب عيني يعني يجب على كل ايه من تلفظ بالنذر يعني لله علي خلاص اتأذلت نفس ما يا خواني ديت طيب ما الدليل على أن المعني بقوله من السلماء من مات وعليه صيام صام عنه وليه صيام النذر مع أن اللفظ عام وما ينفعش نخصصه إلا بدليل الجواب ما أفتى به ابن عباس وأفتت به أيضا عائشة على أن المعني بهذا هو صيام النذر برهان ذلك جاءت امرأة الحديث عند الإمام أحمد وسندور صحيح تسمى عمره إلى أم المؤمنين عيشة وقالت يا أم المؤمنين إن أمي ماتت وعليها صيام من رمضان أفأصوم عنها قالت لها لا بل اطعمي عن كل يوم مسكين لو كان على أمك صيام نذر لأمرت بالصوم عنه ويقول كده دايما راوي الحديث أعلم بما روا واضح يا أخوانا ديك جسم واجب إيه ها واجب عيني الشارع نظر فيه نظرتين إلى الشخص بعينه وإلى الواجب بذاته ينقسم الواجب باعتبار من يقوم به القسم الثاني واجب كفائي واجب إيه؟ كفائي قال أئمتنا ونظر الشارع إلى هذا النوع من الواجبات إلى الواجب فقط لأن حدوث الواجب يترتب عليه المصلحة بغض النظر من الذي فعل يبقى الشارع أركز بقى في العين والكفائي في العين نظر الشارع كم نظرة نظرتين إلى الشخص بعينه وإلى الواجب أما في الكفائي نظر إلى الوجه فقط أراد الشارع من المكلفين إرادة شرعية أن يأتوا بهذا الوجه. من اللي عمله مش فرق معا مش فرق خالص أهم حاجة إيه يتعمل طب اسمع هذا المثال كده طبعا أنت لأي صلاة الجنازة الأمر بمعرفة أنها على المنكر الإدلاء بالشهادة رد السلام كثير لقدمت كفائية كثير لو أن جماعة من المسلمين رأوا رجلا يشارف الموت غرقا في اليم وفي مقدورهم أن ينقذوه ممكن يطلعوه يعني ولكنهم تلكؤوا بعض الشيء على ما يدع هدومه خيف عليه ولا ولا خيف يعني ايه بيجهزوا عصوب على بينزلو يعني فنظر اليه مشرك فتعدل ونزل وانقذه السؤال ما حكم هؤلاء المسلمين الذين كان في مقديرهم ان ينقذوه وتلكؤ الجواب يأثموا جميعا بزاي ده الشارع ينظر الى الواجب الكفائي فقط الذي يريدوه اراده شرعية ان يحدث الواجب الكفائي قال لك لا في هنا خلل عندك ايه هو الخلل ان الواجب الكفائي او الواجب العيني هو ما طلب الشارع من المكلفين الاتيان به والكافر ليس مكلف ها وضعوا ومخلوش ديت كل ايه يأثر. طيب لو ان جماعه عجزوا عن الاتيان بالواجب الكفائي كل من عجز انتفى عنه الاسم طيب لو ان الجميع يقدرون على الاتيان بالواجب وتلكأوا وتقهقروا يأثم الجميع طيب من اتى بالواجب الكفائي سقط الاسم عن كل من علم به اما الاجر والفضل لمن فعل فقط واضحة المحوضة حديث مفهومة يد يبقى انقسم الواجب تاني باعتبار ذاته الى قسمين وباعتبار من يقوم به الى ايه قسمين الاعتبار الثاني قولنا ده كفايا كده مشان الدرس التالت كفايا وطبعا تقسمات الواجب مش موجودة في الورقات قولنا اخبرك اللي انا قلته اللي هو ايه الامر للوجوب والوجوب الفوري وعلى ولا يحتضر التقرار واللي ينتقل من إلى الإباحة الى, الايه إلى الاستحباب إلى التهديد إلى, الايه الى التعجيز وما لا يتم الواجب إلا به فهما دول موجودين بس ولكن من باب الفائدة وإتماما للأمر أتين بهذه التقسيمة فحرصوا عليها فهي تقسيمة طيبة وأطيب منها ما سوف يأتي في اللقاء القادم يتبقى معنا تقسيم الواجب باعتبارين باعتبار وقته الذي يفعل به وباعتبار مقداره الذي أراد الشارع منا أن نأتي به، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم ديتها ورشاد، وصلنا نزخنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، شاء الله. ديتين بس، بس، ونبدأ في درس القواعد شاء الله. قاد في اللي فيها.